الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحبد وإياك نستعيد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب تصفر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبش لحمد ربك في العشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله لغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبرناهم ببالغيه فاذفعج بالله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 إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن عسر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستشبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لدو تظلم على الناس ولا شيء لا سعد الناس لا يشكرون فالك هو ربكم وخالق كل شيء لا اله الا هو لا اله الا هو فان تاسفون كذلك يفس كل الذين كانوا بايات الله يجحدون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 الله هو اصبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما ننسي يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 فمنكم من متوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر الذين يجادلون في آيات الله أنى يطرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغنان في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميد ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون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 ودخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين تصديقا <تصبر> وعد الله حق فان نرينك بعضا الذين نعدهم او نسوّفنك فالاي يرجعون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 وقد أرسلنا رسلا من قبلك من هم من قصفنا عليك ومن هم من لم نقصف عليك وما كان لعسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هلالك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 أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قبة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يتزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا نَتَ اللهِ الَّذِي قَدْ خَلَقَ في عِبَادِهِ وَقَسَّرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ تَزْليلٌ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ كِتَابٌ فَصَّلَتْ ءَايَٰتُهُ قُرْءَانٌ عَرَبِيٌّ لِّقَوْمٍ فَشَيَّأُونَ وَنَمِرًا فَأعرضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ فَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ عَمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَل إِنَّنَا عَامِلُونَ قُل إِنَّمَا أَنَا بشر وَقُلْ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أجر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 إِنَّ هَذَا الصِّرَاطَ مُسْتَقِيمًا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ أَمْ قُلْ أَيُّكُمْ لَكِنْ تَسْكُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رب وَج فيها رونسم سوقه وَبك فيها وَقد فيها أقواتها وَقد فيه أقوات في أرات أيام سو وَلِلْأَرْضِ اثْنَتَا قَوْمًا أَنْكَرَهَا قَالَتْ أَتَيْنَا قَوْمًا رَائِدِينَ فَقَضَاهَا سَبْعَ سَنَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَنَا وَجَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِصَوْحٍ وَحِزْبٍ ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود إذ جاءتهم الرتل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة سئلة بما أرسلتم به كافرون فأما عادوا ما استكبروا في الأرض لغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فَهَل ثُلّنا عليه ريحا صرصرا في ايام نفسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اخزا وهم لا يصرون وان مادمود فهديناهم فاستحبوا عما على الهدى فعقدتهم فَخَذَ سِنْطَاعِطَةَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ الله أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ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 ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أردات فأخفحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين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 وَقَالَ النَّذينَ كَسَروا لَا تَثْمَروا لِهقُرآنِ وَالغَوْوفهِن أنكُمْ تَغْنبُون فَلنُذقَ النَّذِينَ كَثَروا عَذاَام شَدلَ وَلَ نجزِيَذَّهُم أَسوََّ بِن كَانوا يَْمَلُون ذَلِكَ جَزَ وَعْدَ إََِّّ رُ لَغُم فِيهَا دَوُ الْخُلد ان نار لهم فيها دار خلد جزاء بما كانوا بها اياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا arina al-lazina adallana min al-jinn wal-ins naj'alhu ma tahta إِنَّ النَّذِيرَ يَقُولُ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْنِيَاؤُكُمْ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا, وعمل صالحا وقال أنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا, إلا ذو حظ عظيم وَاإِنْ يَزْغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَنَذِرْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الله الله اكبر الله اكبر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 الله اكبر الله اكبر وان اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء انتجت ورسيت ان الذي احياها لمحيي الموتى ان امر على كل شيء قدير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 ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هزوء وشفاء والذين لا يؤمنون في آذارهم وقر وهو عليهم عبا جال البعيد الله, الله, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك من الدين إياك نعبد وإياك نستمين إهدئ الصراط المستقيم صراط المذين أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الظالمين آمين ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم غريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه رد علم الساعة وما تخرج من سبرات من أسمامها وما تحمل من أنتا ولا تضع إنا بالعلم ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذنا كما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظلوا ما لهم لا يَسْأَلُونَ إِنْ سَأَلُوا مِنْ ذِعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ اسْتَغَشَّ الشَّرَّ فَيَأْسُونَ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ, من بَعْدِ ضَرَّاءٍ لَيَسْتُنَّ يَقُولُنَّ هَذَا لِي لَيَقُولَنَّ إِنَّ هَذَا لِي وَمَا أَغْنَى النَّسَاءُ ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لن حسنا فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليل وإذا أمعنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض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 أولم يكفي لربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريك مصاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط الله الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستمين اهجئ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين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 وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيم فاطر السماوات والأرض جعل لكم أنفسكم أزواجا ومن الأمعام أزواجا يجرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البطير له مقاليد السماوات والأرض يمسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستمين اهدنا الصراط المستقيم صراط النبي لأنعمت عليه خير المغضوب عليه ولا الظالم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 وعزل الكتاب بالحق والنسان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشتقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال الله أكبر الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذلك يوم الدين يا كناعبد و نستعين اهدئ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز حرث الآخرة لزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤسه منها وما له في الآخرة نصيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل نقضي بينهم وإن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 ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من سطر والكافرون لهم عذاب شديد الله أكبر هُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ بِمَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبْتُمْ وَيَعْذِرُكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأل السن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور أو يوفقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين في آياتنا ما فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَبَقَرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ غَيْرِ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَضَوْا بِظُنُونِهِمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَنَاكَ لَهُ مَا عَلَيْهِ مِن سُلْطَانٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يُناسوا ويدعون في الارض بغير حق اولئك لهم عذاب اليم ولمن صدغ الغفر في ذلك لمن عزل الامور هذا يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا غير وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرض من كبير وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظلم ينظرون من طرف قفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين قتروا وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ وَهُمْ لَهُم مُّرْدُونَ إِلَّا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ الْيَوْمَ لَا مُرَدَّ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَهُمْ مِنْ مُلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغَ وإنا إذا منا رحمة فرح بها وَإِنَّ إِذَا أَفْقَلَنَّ الْإِنسَانُ لَأَنَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فَرِحَتْهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فإن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 لله ملْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِذَا هُوَ فِي النَّارِ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الْجَنَّةَ أَوْ يَوْزِعُهُمْ ذُكْرَانًا وَهُنَّاتٍ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا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 ألا إلى الله تطير الأمور حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مترفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به شد منهم رضطشا ومضى مثل الأولين ولئن فألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول أن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدر وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من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 تستعوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي تغفر لنا هذا وما كنا له مقرنين وَإِنَّا إلى ربنا لمنقللون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 وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لففور مبين أم اتخذ مما يخلق بلات وأصفاكم بالذين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثله ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِمْيَةِ وَهُوَ فِي الْقِصَامِ غَيْرُ مُبِينٌ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَا فَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ فَتُكْتَمُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ لِذَلِكَ مِن علم إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَنْتِرُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّتِهِمْ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَتَى أغ... وَكَذٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنَ الْمُدَنِّرِ إِلَّا قَالُوا مَرْفُوضُهَا إِلَّا قَالُوا مَرْفُوضُهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَيْهَا أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ قالوا ان بما ارسلت الذنوب كثيرون فانتقمنا منهم منذر كيف كان عاقبه المكذبين الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغرب عليهم ولا الظالم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إن لي بقاء مما تعبدون إلا الذي فطر لي فإنهم تيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم ورسول مبين ولما جاءهم الفق قالوا هذا سحر مبين وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ولما جاءهم الحق قالوا هذا فحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية العظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا تذليهم ورحمه ربك خير مما يجنون ولولا ان يكون الناس ولولا ان يكون الناس وَلَأُولَاءِ أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَخْشَرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عليها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 فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ لَكَ فَإِنَّا مِنْ مُنْتَقِمٍ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَنفِقْ بِالَّذِي أُوتِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِّكَ وَلِقَوْمِكَ وَلَعَسَىٰ أَن أَسَلَّنَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الْمُرْسَلِينَ أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر الْحَمْدُ لله أرض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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إله منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أفتها وأخذناهم في العذاب لعلهم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 أم أنا خير من هذا الذي هو مهين وَلَا ولا يكاب يبين فلولا ألقي عَلَيْهِ أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مغفرين فاستقف بقومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا آتَوْا آسَفُون انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ظُلِبَ مِنْهُمْ مَثَلًا وَلَمَّا ظُلِبَ مِنْهُمْ مَثَلًا إِذَا قَوْمٌ كَانُوا يَصِدُّون وَقَالُوا آلِهَتُنَا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم قصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لذن إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون وإنه لعلم سَاعَتَ فَلَا تَمْتَرُّنَّ بِهَا وَالتَّابِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عدون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 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ وَنَادَهُ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّهُ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أُمْ لِلْحَقِ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْتَبُونَ أَنَّا نَسْمَعُ فِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَأْتُلُ مَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يطفون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 وَيُنَذِّرُ الْكُفَّارَ السَّاعَةَ وَإِلَيْهِمْ يُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ مَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُ وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُغْنِي عَنْهُمْ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فسوف مَا نَسُوا الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَيُرِيدُونَ عَلَيْكَ الْغَلَبَةَ وَنَصَرُوهُمْ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَذَّبٌ مَّجْنُون فإِن لَّا تَشْكُك الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْقِشُ الظَّقْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ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 وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا أن إنهم جنب مغرطون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومن كريم ونعمة كانوا فيها فاتهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من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 ف أَمْ قَوْم تُتعم والَّذينَ منِ قَدِرهم أَهلَتناَهُ إِ كَوا مجين وَماَا خَلَقونَ السَّمواتِ والعوبَ وَما غَنَهُ ما لاعيدين ماَا خَلَقناهُمَا إَّ الحَف وَلَ أَكطهُ لا يَعلَم الرسمان الرافلين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله إِنَّ يَوْمَ الْقَصْلِ مِيقَاتُ هُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَنْ مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُرْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمُ اللَّهُ إِنَّهُمْ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّونِ طَعَامٌ حَسِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْنِي فِي الْقُطُونِ كَغَلِّ الْحَمِ خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صفوا فوق رأسه من عذاب الحميلين ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أليم في جنات وعيون يُنزَلُونَ مِنْ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ تَذَوَّقُوا فِيهَا, فيها كُلَّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا لا أُذِنَ لَهُمُ الْقَوْلُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَلَن نَّمُرَّ بِكَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَقُلْ تَقَدَّمُوا إِن